Hem olsunlar kafır ve sattılar seni mescid-i Haram ve Haddiye megrkufen ayi belur تقوم فتصيبكم فتصيبكم منهم معروة بغير عيم ليدخل الله في رحمته ما يشاء. لَوْ تَزَيَّنُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا